الله وسلم وذارك على محمد الذي ارسله ربه الى الناس بشيرة ونذيرة. وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آآ نتحدث بين يدي قصل دين الاسلام عز وجل. قصل دين دين الاسلام. آآ, آآ دين ايها الاخوة زي ما قلنا. قادة الله وحده بلا شريك. ومجانبة الصغوط الكفرين. ومخاصمة الكفار او ضغر المشركين. قلنا في اللقاء اللي كانت. ان هذا القدر معلوم بالفترة. يعني انت منبعث عليه بفطرتك بروح لوحدك بدون هاي انت عارفه زي ما انت كده لو سئلت عن زراعك. او عن عينك. او عن انفك. او عن اذنك مش هقول انا ممكن ادور بدور. اعمل بحث اصنعرف. لا. هي دي وده درعنا وده رجلنا ايه او انت عارف التوحيد كده انت مخلوق كما انك مخلوق باعضائك مخلوق ايضا بايه بهذا التوحيد ايه الدليل على ذلك بقى قال الله عز وجل فاقم وجهك للدين حنيفة تطرط الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلم, يعلم. قال محمد الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير وصف الإسلام بأنه فطرة الله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جار على مقتضى الفطرة العقلية وأما تشريعاته وتفاريعه فهي إما أمور فطريه أيضا اي جاريه على وقت ما يدركه العقل ويشهد به وإما أن تكون لصلاحه لما لا ينافي فترةه خلي بالك من الكلام ده يقول وصف الإسلام بأنه فترة الله معناه أن أصل الاعتقاد فيه جرا على, على مقتضى العقل إيه أصل الاعتقاد ده بقى؟ هو أصل إيه ده المستوى على مقتضى العقل إنت فهمه بعقلك فهمه فترتك مش محتاج أنك إنت أولدارك حياتي معانا كلام حافظ حكم رحمه الله في السؤال الرسول أن الأنبياء إنما جاؤوا ليذكروا الناس يوزر الناس بس زي ما قال ابن القيم رحمه الله وقال وقال قال ابن قال الناس بال في هذا التوحيد فقط مش ان هو هيقول له حاجه هو ما عندوش خبر خلي بقى في وقال الله عز وجل واخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شاهدنا ان تقولوا يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين هنا قلت لك في الدرس اللي فات ان الامام إن الـ الـ الـ الـ الشيخ محمد رشيد رضا في كتاب تفسير المنار لما فسر آية الميثاق هنا قال أن قال قال قال وفسرول لئلا تقول لئلا تقول يبقى ايه؟ يعني دي تعليل هو تقول بعد كده انا, أنا بجد شعور هذا هو هذه هي نتيجه المساق اسمع بقى الشيخ السعدي واحنا الله في تفسيره بيقول ايه ورُفِقَت أَوْدَعَ اللهُ في في طريقهم ما يدل لكم على أن ما مع آبائكم باطل اللي هو الشرك شوف أوضعه فين في اوضعه في في على أن يدل لكم على أن ما مع آبائكم باطل وأن الحق ما جاء به الرسل وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آبائكم ويعلو عليه هذا اللي هو ايه? اللي بالفترة ده. يقوم ما وجدتم عليها اباكم ويعلو عليه. لا فيش انت بقى عندك. ده الضلال ما تضل فيه انت بعارف ان ده خطأ. ولذلك احنا قلنا لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قابل حسين بن عبيد والد امار ابن حسين. رضي الله عنهما. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم كم تعبد اليها يا حسين? قال سبعة. ستة في الارض وواحدا في السماء. خلي بالك من ده. فقال له فمن اللي لازم تعد من رغباتك ورغباتك اللي بتخاف منه وترجوه قال اللي في السماء قال فمن اللي لازم في الارض بل فرض يعملوا ايه شفو عارف ازاي لكن اخذتهم هذه العقول ولذلك يا اخوة خلي بالكو كويس اوي اوي اوي من الاهواء اصل اصل هذه الدروس لمقاومة الاهواء اللي طرأت علينا الفتن التي طرأت على, الـ على, الـ على الـ الـ الناس بعد الثورة فتن كبيرة عظيمة جدا جدا جدا ولذلك لابد ان تتحرى قضية قصة هذا الدين وتعرف ايه الذي ينافيه وما يناقضه وتتنبه قوي قوي للمسألة دي لان احنا داخلين دي وقت بقى بنتكلم بقى في تشريعات مع الله بقى بنتكلم في تحليل محرم الله ففي بقى في كلام دي هنا دلوقتي بقى في بقى مطالبة انه ما تجيبش تدل الاسلام خالب كلام دي ممكن شفتوش ما اسماتو فخلي بالك من المسألة دي وفي حديث عمر بن اللي ذكرناه في اللقاء اللي فات قال كنت أعلم أن ال على ال أن على ضلال في في علاجات الأوسال وأنا في الجاهلية وتعرف الكلام ذا من زمان عارف ما كانش في رسل سائته والحاق ولا كان لسه قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما في دي كانت فاطمة من الرسل وهذا ذالك كان عارف ذا إيه صحيح بقيت بقية بقايا من ملة إبراهيم عليه السلام ولكن دخلت عليها الأخوة قيل لعمرو بن العاص رضي الله عنه انت على عقلك هذا وتعبد صنما تعبد حجر كده فقال تلك عقولك ذهبا ليئا عقود مالت الى الهوى طلعت ذل عاقبها الدهر وقال خالد بن الوليد رضي الله عنه قول يعني اوضح من ذلك في هذه المساله كذا لو يا خالد انت على وفرة عقلك كيف عبادت الاصنام وكيف تأخر ايمانك وده النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد عباره فتش دي مع الوليد بن الوليد اخوه قال يا وليد إني لأتعجب لا من وفرة عقل خالد وتأخوري عن الإسلام كان ده سبب أن سيدنا خالد أسلم سيدنا خالد قال بمونتها العبارة قال إيه بصريح العبارة جدا قال إيه قال إنه قد كانت عندنا رجال أحلامهم كالجبال قال هم بفكروننا فلما ماتوا أبصر خلي بالك من المسألة دي ولذلك يا إخوة أنا بقول لك أولا خلي بالك من المسألة عليك بمن قد مات فإن الحي لا, تؤ... لا تؤمن علي الفكر ال ان حادثه الله عز وجل رواها لنا وبيانها لنا في القران خلي بالك كان واقف اربع انبياء الناس سمعت كلام شيخهم ودول اربع انبياء اربع انبياء واقفين معاهم كان واقف سيدنا يونس. سيدنا موسى وسيدنا هارون وكان واقف كارب ابن يوفنا بن بنون عليهم السلام منه. طبعا كان لسه ما نطقش كان ابن فن عوش لكن لكن اصدقل لك كانوا وفين هو شاف هؤلاء الاربعة وفين هو, هو ويقول له مدخلوش سمعوا كلام اللي قالوا دخلوا يخلو. خلي بالك من خلي بالك من الامر ده امر في مده الخطوة ولذلك قال الله عز وجل يا ايوه ان كثيرا من الاحبال والرغبان اللي يأكلون اموال الناس في ويصدون عن سبيل السبيل. ده مش طعم في, في, في, في العلماء ولكن تحذر تحذر لا تقبل قول إلا بدليل بدليل المفصل قال الله عز وجل وكذلك نفصل الآيات ولكستبين سبيل المجرمين وكلام نحن نقولنا في أول حلقات في الأولى ما ينفعش تعرف سبيل المجرمين أنه مفصل على قدر الإجمال في سبيل المجرمين على قدر وقوع في مشابهة المجرمين لازم تفصل كما ذكر الخلام ده ابن تايمية رحمه الله وذكرت قولك في أول البحث مقتبا كلام ابن القيم رحمه الله أيضا وكلام أهل العلم كذلك. ذلك فخلي بالك من المسألة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني لأعلم لا آخر رجل يدخل النار قال الله تعالى له عبد لو أن لك من الأرض ذهبا تختدي به قال نعم يا رب قال لسألتك ما هو اهون عليك من ذلك وأنت في صلب أبيك ألا تشرك فيه شيئا فأبيت إلاك عزيز تاخد ذلك ان السؤال دي انت قال له انت في صلب ابيك. هو ده موضوع المساق بقى. ان الله عز وجل كلم هذه النطف. قولين لاهل العلم انه كلم هذه النطف. واجابته وقيل انه ارسى ذلك في الطريق. نشأهم عليهم. وفي الحالتين هو ناشئ على هذه الفصل. ودي مسألة بقى بيسمى العلماء التحسين والتخليح. ايه والتحسين والتخليح? بالنسبة للتوحيد يعني ايه هو التحسين والتقبيح? قال لك ان تعرف حسن التوحيد وان تعرف قبح الشرك بعقلك. وانا قلت لك في اللقاء اللي فات ان المسألة من حيث النظر حيث العقل الى السكرة عادي يعني اه من عندنا لو واحد عمل اختراع لو واحد عمل اختراع بك تسمع عليه. عشان تعرف الاختراع بتاعي انا. طب الله عز وجل بقى البديع. الله عز وجل البديع اسم الله البديع بديع السماوات والأرض يعني هي اسم الله البديع أنك الذي اختار على الأشياء على غير المسلم سبحانه وتعالى الذي اخترع عزيز خلق خلقنا حدش كمار فيه شكل عب جدا اخترعه الله عز وجل الله عز وجل اخترعه اخراجك انت صنعك خلقت كذا عز وجل أين اسم الله عليك بقى عز وجل عز وجل اهي هزيز فطرة هذه الفطرة عندك ولذلك الله عز وجل قال له وانا سألتك هذا وانت في ذلك عبيك في قبيل تقليل ايه دي مسألك تحسين والتقليح اللي ممكن الإنسان يعرف ده في عقلي بيقول في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وإحنا قلنا ان كل حاجة لابد يكون فيها تفصيل ودليل. مش يعني ايه فإحنا في زمان زي ما قلت لك في اللقاء اللي شاد فيه في كلام باللي بال انت بال شايف يعني اللي انت شايف يعني, يعني معقول الإنسان يقول كده يقوله لا يقوله بشغلت بقى بقى كده بقى جلي ك قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى والجمهور من السلف والخلف على أن ما كانوا فيه من الشرك والجاهلية كان سيئا قبيحا وكان شرا ولكن لا يستحقون العقوبة إلا بعد مجيء الرسول يعني كل العلماء العلماء بيقولوا إيه جمهور أهل الأهل طبعا حتى عرصتها اللي خالف مين للأشعارة بيقولوا إيه بيقولوا أن اللي كان عليه ده كان جاهليا لكن لا تستحق العقوبة إلا بعد مجيء الرسول، ولهذا كان الناس في الشرك والظلم والفواحش على ثلاثة أقوال. أتى بقى هنا الأقوال الثانية دي هي خلفت اللي تخلفت الجموع هنا اللي ياكل حتى المعتزل ولا شاعر. عشان كده قالوا السنة قالوا كده لا كلام أهل السنة اللي قالوا أهل السنة قالوا من ذمذا؟ قالوا السنة يقولوا إيه؟ قالوا إن أنت عارف التوحيد. قالوا إن أنت عارف التوحيد. عقلك، عارف حسن التوحيد وقبحك وان شرك شيء شيء سيء جدا عارفه بعقلك كده بفضلتك قال قيل ان قبحها معلوم بالعقل وانهم يستحقون العذاب على ذلك وان لم يأتيهم رسول وقيل لا حسن ولا قبح ولا شر فيها قبل الخطاب. الأول قول المعتزله والثاني قول الأشعار ومن وفقهم الثالث الوقيلة إن كبحها معلوم بالعقل والفطرة لكن لا يستحقون العقوبة إلا بعد مجيء الرسول وعلى هذا أكثر المسلمين وعليه يدل الكتاب والسنة فإن فان فيهما بيان على ان ما كان عليه الكفار شر وقبيح وسيء قبل الرسول. لكن العقوبة انما تستحق بمجيء الرسول. فاتبالك من النص ده اه? ايبقى انت عارف ايه? عارف اصل كين ده? بفطرتك اوه. بفطرتك. المعتزل قالوا اه ده هو عارف بفطرته وحيتعاقب عليه حتى ما مجالوش رسول. الاشعار قالوا لا. ده مش هيتاخر إلا لما ييجي رسول. اهل السنة وسط بالدين قالوا المعتزله انتوا صادقين في حته وغلطانين في حته وقالوا الاشاعره احنا هنوافقكم في حتة. الحته دول ايه بقى قال لهم الاشاعره قال لك لا ده احنا مش عارفين ده مش قبيح قال لا, لا لا دي معروفه قبحها وكل حاجة خالص زي ما هقول لك كلامه كان كده قال لا ده اللي يقول بقى ان الشد مش قبيح. ما نعرفوش في قدرته يبقى العقل ده ما يعرفش حاجه خالص ما فيش عقل في الانسان خلي بالك ولكن قالوا لا لا يعذب ابدا. جمعا بين الادله. خلي بالكم اخوة دايما اهل السنة كده. التي اللي مثلا اشتدوا في ايات الوعيد وادلة الوعيد. وسبوا ادلة الوعد. ووافقوا بالمعتزلة. في العام المرجعة اشتدوا في ايات ايه? الادلة الوعد. وتركوا ادلة الوعيد. اهل السنة جمعوا بين الوعد والوعد. خلي بالك من ايه? من هذا الكلام يبقى هنا ده دليل على انه ايه انت تعرف حسن التوحيد وخصه بحق الله يقول ابن القيم رحمه الله معلقا على ايه النساء. نحن احنا قلناها دلوقتي اذا اخذ ربك بني ادم من نور ينزل رياضه قال ايه هل هذا يقتضي ان نفس العقل الذي به يعرفون التوحيد حجة في بطلان الشرك طبيعي بقى اذا كنت تتعرض بان الله وحده لا شريك له ولا يعبد غيره ولا يشرك معه غيره وان كل ما هو كان غير الله عزة ده لباطل اذا كنت عرفت ده يبقى تعرف فطل الشكل طب قال ولا يحتاجون في ذلك الى رسول الله وما الرسل جات لي قلت لك عشان يذكرهم ولا يحتاجون في ذلك الى رسول وهذا لا يناقض وما كنا معذبين حتى نبعث رسول فكون ذلك فاحشة رحمه الله وقال ايضا ان قبح عباده غير الله مستقر في العقول والفطر والسمع يعني في في يعني في العقول والفطر قال, إيه؟ قال إن إن عبادة غير الله مستقر في العقول والفطر والسمع انما انما يوافق العقول الال وسمع انما نبها العقول وارشدها الى ما اودع من قبح ذلك طب الكلام ده وسمع انما نبها العقول وارشدها الى ما اودع من قبح ذلك يبقى يبقى خد بالك من كل كلام اللولمات المسسه دي كلام كلامهم بيقول ايه بنستخدم محمد الله بيقول ايه بيقول ان الاسس على الشكل ان هو مستقر في فطر الناس مستقرة في الفطر ان الله عز وجل خلقه هكذا وده شيء يا اخوة موجود اي خلاف مع آه اهل السنة شوف مثلا قول ابن رحمه الله في اغاثة الافان سوف يقول ايه في اغاثة الافان ده ولهذا كان بطلان الشلط وقبحه معلوما بالفطرة السليمة والعقول الصحيحة والعلم بقبحه اظهر من العلم بقبح تائر القبائح قالي كانت بيتكلم عن تناول الشتار بالنصارى خدت بالك قال العلم بقبح الشرك وعدادة غير الاغذة دل اظهر من العلم بقبح سائر القبر احنا عروب بالفترة عروب بالعقل وقال في مدارس السالكين في المنزلة المحبة بل كانوا يؤلهون مع الله غيره وهي طبعا نخدم مشيكين يعني بل كانوا يؤلهون مع الله غيره وهذا هو الشرك الذي الذي لا, لا يغفره الله وصاحبه ممن اتخذ من دون الله ألدادا وفي نفس المنزلة هي منزلة المحبة قال أيضا فإن العقل والفطرة والشرعة والاعتبار والنظر تدعو كلها إلى محبته بل إلى توحيده في المحبة وإنما جاءت الرسل لتقرير ما في الفطر والعقول وقال في المجالس أيضا في باب التوحيد واعلم انه ان لم يكن حسن التوحيد وقبح الشرك معلوما بالعقل مستقرا في الفطره فلا وثوق بشيء من قضايا العقل لو قلتني لي انه مش واضح والله احنا عايزين نتعلمه وعايزين نفهمه وانا مش مش عارف ربنا يبقى يا اخوه تقولي بقى هنا لما تقولي لي واحد وواحد يساوي كام اقول لك ما اعرفش قبل ما اشوف انا على الموضوع لما تقولي لي النص اكبر من من الكل حاجة محتاجة عايز محتاجه ادله عايز ابحث وليس يصبح في شيء شيئا اذا احتاج النهار ولا دليل. اذا كان العقل ده بصيح ما بيش قضايا العقل على صح ابدا ان قلتين ان الشرك ده ما كانش مفهوم وما كانش معروف. اخوة فبيض ان يسب لحظو الله عز وجل. قم بالك وبعدين سيقول لي بقى انت ده مش هو ها مش اقبله من ايه? مش عارف من مش عارف الله? تبقى انت بتناقض العقل تبقى عايز تقول لي ان انا مش عاقل انت بتتكلمني بتعتبرني راجل مجموع خلوا بالكم من المسألة دي اذا اصل الدين القدر اللي عليه ده مركوز في الفطر مركوز في الفطر يا اخوة مركوز في الفطر, في الفطر فقط الانبياء تذكر الناس عشان تعمل ايه تلمع الفطرة اللي وقع عليها هذا الغدش وكان في الجاهلية قوم يقال لهم الحونفاء وانفادوا ليه بقى؟ كانوا بيقفوش الجاهلية في حالة مما كان عليه اهل الجاهلية كورقة بن نوفل وزيد بن عمرو بن نوفين وقصة ابن ساعدة ولكن هذا ما اذكره لك ان شاء الله عز وجل في اللقاء القاتل انا اوضعكم هذا الامر في عناقكم يا اخوة ذكروا كويس وفهموا كويس وانفروبا يا الناس بشكل جيد لان هذا هو اصل دين الاسلام الذي يدور عليه في زمان بقي الكلام على أصل جين الإسلام دوغل كذلك خلاص الله يخلق لكن لا يأمر كلم لكم وهو له الخلق والأمر عز وجل فنسأل الله عز وجل أن يسبق بيننا الختم وأن يباعد بيننا وبين الختم وأن يمسكنا بالعورة الوسقة حتى نلقاه به اللهم يا ولي الإسلام وأهل يمسكنا بالإسلام حتى نلقاك به وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.